يقول رب العزة جل في العلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء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 سموات والأرض، يقول الله: قل أَفَرَأيَتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ أَلْوَنَكَ اشْفَاتُ ضُرِّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هل أَنِّي بِرَحْمَةٍ هَلْ أُنَّمُ سِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِ اللَّهِ أَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا أُوْلَـٰئِكَ الَّذِينَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تعلمون مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ آمَنَ اسْتَذَافَ لِنَفْسِهِ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 وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم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 كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، وما هم بمعجزين، أو لم يعلموا أن الله يبسط قل ولمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أشرك ما أشركي بقول يسديتني يتدلو حولك ميدي عشرين ناس عدي كنا سبع سنين تفسير كوران ككريم كا كوي اللباتن عيد أود بوكو مني Heiida kuwiya sotunatbuka billahvanai Heiida allaviya sotunatbuka billahvanai Kanamida min suureti Jumar Heiida allaviya kuntanadna waakuihiai Minas suureti napsiha Kizla suureti Jumar kamida Heiida aashri kukab billahvanai yana Juski alafariya laba tanaadbuka billahvanai Kanamida asodun kiijus Kulanka kareem kaabuka koumai أجل كور عيينا وكور عرزانيال سورة زمر ومكيه كلك كو وحدة الموضوع سرعونا تحاقيداتا يكار ليسا سرع درادات سورة الضوئي ذي البايس وعيرا لما يسول جيد قال تعالى خبوحوا يرفا من أظلموا ياكا قرد ربنا ممن هو ياكا قرد ربنا ثم بشيء الله كبوينا كرتي بان فسغي ما هو بريء منه وهذا بريكي هونجرن اي اي بواني كذو جتي والولدي وشريكي والوزيري والمثيل والمعين ليس كمثله شيء وهو صنعه البصير قفق أباك أركي شبابك وش هجاي وحسن هينو عن أيه وحسن أباك أورن من قفق حرمال أما وحسن أبحر لين حل علينا أما وحسن هين كش هجاي ما جري الدنيا قفق قفق كقدر ربنا توابته وحاوي الله همالك. مالك قفكا قفكا قرد ربضا مالك او اما سكذبهو بانيه بشدغر انت عديد نبي محمد قرآن بانيه قرآن كيبه بانيه توحيد كيبه بانيه بعثي بيه جزيه بانيه انتوا بشدغروا نبيه قرآنكا قيامته قفكا بانيه قبك جرد الخبل من مجرا جوابه ما ي إذا هو عدو قاتي وإنك قبك أوجد الخبل من بدو قاتي وقبك إلى النظايا وهو صن به كشيا جاية وهو صن به كشيا جاية أما وحده وصادري نبيك قرانك بيننا وحده بسياج بينك جاءه وإسرع أيمه ما كان قف قصيرة عسا، أنا بدش إذا بينقوش هجاي، أما رمت به وكني بيني هاي، هل ما قط على جليسه، على يس مهووس أنا هاي، في جهنم، نار تجهنم الله هذا ما كوي على مص والنجادي الكافري، حقدي ما يكون نجادي، أو قف قاي ما بله، إذا ينكو اللي وركد عليهم وقولوا لهم، كل كا جزاوي فاقم، كيف كا حتى هذا يلعب بينكوا شيء، أنا حبي وصادج يبنيه، هذا كيف وين قاله؟ هذا بدت كا أفعال مريه، هذا بقى سجنه من جل هذا وضيع، كل هذا ما كيل شيء، كل هذا لباد، اسلوبك القرآن كا ينقول بره نقيب ميجا بدناء، هذا وترغيب. مرنا دكتورنيا وحال لوجو تلاجالي لوجو شجاعي اللجو أبسي جلينايو سيادو ودلو دوجل لحاتي مرنا دكتور في عنيا ودلو دوجو شجاع كورك قرطيها دورهم أي شيء إنذا كرهم أي شيء أحبني الكيرهم أي شيء كل حيره كل كوي بيني يران كل إنت بيني شيء يراني كل رني وأكو وكن والذي دك محمد قال ابن ليني قران بوليني قرانن كان رمت ليمني او صدق به اي هميه فاشا موصل با محذوفا اي ومن صدق به موصل كروك اذبنيا والذي اعتقد جاء بصدق رليم وهو محمد صلى الله عليه وسلم اي ومن صدق به انت الروميزي ابو بكر ابو الريه جميع الصحابه انغا كدر اي وتابعين كل كان نبي جارون تليمي كي تل يعيط الرومايسي اولائك هم المتقون ذلك النفط وذلك جاهنت جهنم ده الله سيغاي كك جاهنت يغو جهنم اسك الإيمان الايمان والعمل الصالح ليس غير الهالين كل كان رومين طاهرون تروماي ليس بعد توقيهم كل اسك دورين عن الشرك والكفر ورتق بالمعاصي يا قو كلمو يا أهل عسى إيش كيلاليه إمان يعمل سوبل نسبي كل كقوة سيلاليه كل كقوة ذنبه سيلاليه قلذي أقانع ليس في جهنم مص ول الكافرين بينكوا ساقانع كلنا إيش سلالية لا لكن أبلجت قدي بينو بعاني لهم محييهم ما يشاءون وهي رأي دونا حقو حكيلان عند ربه شبكوا الأكتبين كل أيين وصدق الله في قوله إن المتقين في جنة ونهار حقاكت الله جنة وبيالك في مقاعد صدق عند مليك مغتدي حقا سيقول الله كلك عند ربهم في كل أيين يحييك ما الله مالكا إلا ماذا هو حي روان أيها واحدة إرادة ايه وإباية قانونية قانوني قانون كما قال عز من قائل في سوره لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كل كما اشتكان وهي ربان بالسيناء كل كي وحا ولدينا مزيد ان جيب باب سنه لا يالا غير ابي غي انا غي لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقد صدق الله في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي اللهم من قرات عيوني جزاء بما كانوا يعملون لهلك إن وحي غبان لصي يراثنا الله وقداره أيها جزاء المحسنين إحسان وأتقان ومراقبة الله إله إلا إليه وطاعد الله النغضون تفسيرك بين أخوصكنا إلا يمر حامد عليه سلاة وسلا سبحانه ملك جبريل بارع أخبرني عن الإحسان إحسان محال يا محمد سبنوم عقوفا سري أن عبد الله كانك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى كل كوا مراقبة الله إلى مرك مسكعين ما إنكوا عزيز كفكاو يرانا يا من أجلنا وابدنا يا بعد محمد يا إن الرحمه الله قريب من المحسنين كل كأس أي سبحانه ما أغيه دائما وابدا إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لأنه بي أنهم صبولنا وإن الله مع المحسنين إنه على الوحي المحسن إذا عد إبقوا إمرك العبادة صمينا إمرك المحرمات كفقان لبدأ إبدأت إيالا وحصولا وكذا القضاء ذلك الجنة يوح الله عيدونا ايها الجزاول المحسنين انت اي باوذا عذا ام الله لو تغلى اح وحاكره لو لو تغلى يكفر الله الى انه استور انهم محسنين مرن متقومه لقد عبري مرن محسنين باللق قد عبري يكفر الله اي بين قريب انهم محسنين حقا ذا اسوا الذي كفف يالك و امام بدل اي يعمل عمل فلك se aswa cyclesi som tuọt, 高 conclusionsa pois pääthan kutsumuchs. Mitä todella ajaa. Todella eivätmezää samaa menet j cenä, Y selling house astuus türk sicknessa ja ei sen sen k intendeksi jeneminen. Se ei fasteri me haluatte sitten Eimi إنه أبا يجوا أبا الجود أجيهم أبا الجود كودي بأحسن الذي كانوا يعملون أبا الجود كودي يا رح ولا أقوله ونا واسدا حسن أي أحسن بكرة نغناه أحسن كأبو نعجن وعيسى ماله اسمه صابدين بالله جد جاي يعسناه يسكوا نعجن كل كأبا الجود كودي وحنا نغناه كل شيء حسن وحى حسنها يا وحى حسنهاه يا أفالجود كودي لعادي غاي أحسن درجة في هو صار رئيسي يا أفالجود كودي لعادي غاي هي, هي أنا فضلي هي عدل كاره كل كمرخي لون دافعي فضلي هو أسوأ هي سيء نفديه ولون دافعي حسن هي أحسن. أحسن نمان درجة رئيسي يا لو أفالجودي هو يجيهم من رب أمال مريم أكلهم أفالجود كودا لأحسن الذي شيخ الهوا نقبله قوام المريه أي كانوا في الدنيا قايين يعملون قوسا ميا هذيل ليسوا يدي فمن عملهم عمل قدوه رالقوس يعي الذي جاب سدقه ومن صدق به كلاكم المتقوم ماك عمل قدوه نقبلناه فمن بلامه ماك قد خبلا ممن من هو حقيزا كذا بان شيعي على الله يابوين كركي بين قوس يعي وحوسنا عين Kuşeägy kuusan oran käsägy ova kellova merlaväteeniä, besitgirunti ilgorta jaa besitgira kuusi sga ujimi, aleissa muusanai fi jahnnema jahnnema kuulella, ma tuon nagada iltaafiri inta haku diidi, aikun nagada, valladi kafka jaa lajimi besitgirunta kun lajun amala iawa mandata sadaqadihi isaga ulaika. ترضى لي من يكُون رُوميًا يومي يَعَا أَيَالُمُ تَقُولُ هُمَّتَكَ غَشَانَتَهُ هُمَّ إِذَا إِنْكِ نَيْكَ غَشَانَتَنَوْ إِمَانِ يَعْمَلُ صُوبًا لَّبَدَتْ غَشَانَكَ إِلَّا تَجِنْ هُمَا نَوِيْسَ إِلَى لِيَهِمُ مَا يَشَوُونَ عَلَى وَحِيدٍ هِنَّ رَبِّهِمْ خَبِيْجُوا إنها بأكتب وحوال باللغو السيو أيانا جزاء المحسنين إنتهي بوضا عدا أفل قد كالا كاسو ليكفر الله ألا إنه عن أنه محقه الذي كي عن بضاني أمهنو سمعين كي سيئنا هنا بابوا أولو ويجزيهم إنه ربي يجا أفال مريو أجرهم أفل قد كالا الذي كنوان أكبدا وكو أفال مريو كانوا في الدنيا يعملون أليس الله عبده؟ أي أهجر يعملونه كوسا ما يو. عليه سلام بكاف العبده. ما شاموا حي من خدي. تقال صورة دوامك مشرفين تبان النبيكوا أرض. كل خسائي دوامنا أول بكوسا ما ينعي. كل خس الله دناي. كل له عجل جلنايا. كل خس هذا هو ما الله هدون كيس محمد كوفلك. هدون كيس محمدا. نحو الله وبحثه او كفلن كل كفله ادهم والمشركين على انجيل في قديم زماني وحديثي واختي هي على درب وعود وحق يجا وحله اصل محلاي اين يكغو حددان اين يكغو عبسيا او يلان هكا لاغاغي منايا يا هكا لاغاغي منايا كل كوا دده قديمه و الى وقتك تسمين قال ساء فضوح يا الله كذا وين ما هو سنه بكاف ان لكم فيلا ابدا اجون في اسم محمد يا دون في سرنا يودن ان لكم فيلا مو الله كل ما يوهموا يا كل ويخوفونك مَن كَانَ سَائِبًا يَرَى سُبْحَانَهُ وَيُخَوِّفُنَكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ فَكُنْ بَغِيًّا جَلِيْنَيْنِ بِالَّذِينَ وَحَّطْ ثَيَكُمُ أَرْسِيْنَيْنِ مِنْ دُونِهِ أَبكَ صُكَي فَروحَ مَخْلُوقَاتِكَ يَا نَوْعُ يَهِيْبَ إِيَّاكَ وَحَلَّ قُمْتَ سَيَقُولُونَ سَنْتَ خَالِقِي وَاللَّهُ يَراني إِلَى حَبَ وَحَلَّ لَنَكُونُ غَايَ مَخْلُوقِي وَحَلَّ مَرْكَانِ مَا خَالِقِكَ أَرْسَنِي يا مخلوق ضعيفة بلقي يا بمن إنه يعي أما جامد أما حيوان أما واحد وحده يعي أنظر يا نفسي مدنا لاين بل هو عاجج علينا يقول إنه كربعي حرته كدمينا إنه كوجبي فيخوفونك وأكو أبزق علينا من بالذين من دونه أبواينا كسوك أيكوا أبزق علينا كسوام هيك اللي هو وعب شكريه وعب كسكيه إلا هناك عرصا فادي الموت نوع يودان باية سياسة دارتان يعيبيني ومن لله أبلو ميو أبو تكتراء أوحلاحين وحن يباهم بنا وحلا قفلو نسوي ومن قفك لله له وما من هادم احد انت أحد أنه ننكره ويبقى عندها فكرة مالك وصدق الله في قوله ومن يحن الله فما له من مكرم إلى قفو درجتك خالي كذلما درجة انكرته وصدق الله في قوله قل الله من مالك الملك توتي الملك من وتنزع وتنزح الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء في يدك الخير كل كوح لاركو دم كانت بالكو جيران كما قال عز من قائل فسبحان الذي بيده ملكوته كل شيء وعلى ارك قد يانه سبي الاق عن تقويه وما يحيي الله, قفك سو قفك الله قف كسبه نوني احضت فما له قف وما سغنان من موبل احدهميه يريد الله هذا اسلام مرته وفي به نونيه لما خلق أليس الله إبوين موصناي دلوائيه بعزيز ألا أدرم ديس كأذره بانتقام أرقدسه صاحبه لمن عساه قفك واركيس ديده وخالف أمره أماركيس قرب مره وأوليه ولن سألته قال دمارك وحضرك إيساء إليه شبوذي العقلائيه قلوه يا ربك لي هلأ عابده أيهم بيتي تنايه كل <تصفيق> كمركي لو أيديه مو عن لا عن حددي لكرا عن ولاين كرا عن جلاني كرا عن مياه جيرة ما يورنجي كل شخصه خالدناه يناره ولاين سائلته حداد ويديسا مجريكين تا من على حداد ويديسي خلق أومي السموات إلى ريال والارض لولا ريال لا يقولونا هذا الكلام أورا ما كيف ما ينجب أبدا الله بيرونك إلى هؤلاء وأنت هي الأمورك طلابورك مرك إلى الآن لو ما يسر رب يس من قديم زماني وحديثي وأهل عرب أنا بوري أما دول ب أنا بوري أما دول ب أنا بوري هذاك يمالك أنا بوري لا ما لا يسك ما يسر رب نماذ كوانا وظلاين إلى الآن لا يسك ما هيزه كل ما هذا يقولون خالق الدنيا أميسك إنوياه أفرأيتم حديثك ما هو حاد تجلون طوغيسان ريسان عبود إسان من دون الله إبا هويناكا سوك حتى ينبور الدواركا غيب قالين إن رادني الله إلهه إلى دونه بل مرين بيب أدره إلى دونه أما عيرنمو أما غيري أما غاجو أما عمر هده بيب إبا إلى دونه هل هن سيدان الله أكبر سيدان نون النشوة اللي هوانا وكالوه هلهم ما قولنا هل هن هواوا حاج روحي اللي تولنا ما نطبع اللي قال لها هل وعن حل كالا إذا بكا الدين ميهين كاشفات بره قرواه يعني سوى الله فأيه كاشفات بره هنا قرى كالوه إذا حتى إن أبو رجوه لك غير قليل حتى الوحمة تريكا حتى الوحمة كانوا عبار كانوا علات كانوا جريد كانوا طوفان كانوا طبيل كانوا داعث كانوا محمة قبان قرأت سألوا لنكي كالأو قدي او غرادني حتى الهباء إلى دونه برحمة النحريس حافظ ما هي برواقه هي النبات قليل هي خير حتى الهباء إلى دوننا ما قبان قرأت نعرفنا غير كذا هل هن ميه واحد دمره هوين كان عابود إذا الحاج اللي يجي نفسه دي أي أسماء ما لنا ذاوب العين جاء ألف تاني ثول منات ثاو تاني ثول لا تا وتاو إذا واحد كان مجهد له هل هن ميه ممسكات الله ما ذيكروا ممسكات الرحم دي أما ممسكات خامته إلى أن عريس تيجي هو قبان كراميه ويسه عموس مالك عموس هو جواب قفك مالك معارنه او سعاشه او كديبه او او عموسه او خديبه اذا هده اي جواب واي. يعني مالك محلوه فلا هده يند ابن غيبين لابن ارنين قل الله يا بارجو فلانكم حاسبيا الله يبوي له يساق الله رونا في كل كلمة حاسب يلا كلمة قيمة بلون يا بيون الله إبراهيم أيادي دبكي مركي لقوطورك سدوا كلينار محمد أيادي حسبنا الله والعمل وكي كل كلمة قيمة بلون منك أقرب الله سقاما السيرك وين ماله حاسب يلا مركاتي أيك قل اصبي الله له عليه اي بوينكوركي لا على غيري اتوكل حتى لو صارت المتوكل حداد وحسكاني زيد وحامينيش وحسكو سبحانه وجل عليه على الله اي بوينكوركي لا على غيري حتى لا حتى لا اتوكل حتى لو صارت المتوكل كوا عطله يا اس كل كتوكل إذا تضعوا حالاتهم بعد متوكل رسولك عليه الصلاة والسلام وحكسوا من هذا لو تتوكلون على الله حق توكله لغزقكم كما يرزقوا الطير تأذوا خماسا وتروح البطان شمبرتو حيبولك هذا كبير ذاروت إيادوا بقلالان وباهان وتعبان وحيثون لقوت إيادوا دا دارون تجوك تتوكل كذارون يو كان ملك بر ملك بر ملك شقا ملك برسلنا الماء وحيطا إلا ماركو شب حديث بيك الله لا, لا يظهر القنب اتماده لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزقوا طير تغدوا خماسا وتروحوا بطانا قل يا قوم اعمال قد الله سقن عليه سلاة وسلام الكفر والمعاصيل لقوكا ومسركين تينا إيمانك يرنتي ديده يا وحاة اللي يريد قلوا حاطر هذا شصول صوبانو يا قومي قرابو طلو خدد غريشته اعملوا عم الفلا على مكانتكم سيدنا اتحين هدر شركيني يا كفرين الان حقي ديده وتأرنتينا اني اني انا عامل سيدنا ناهي توحيدك يا إيمانك يا طاعة إذا أيان ومنا يا فسوف قدال دنبات تعلمون أوجندون من أحدك و يأتي هو عذاب عذاب علي. عذاب يخزيه دلية يقيمون نقدا تدوسنه أبارا يلقيه إجيه تقال كيد بدر يلقوه قدر تدواته نيلقى قفالي نلاقيه قبته تدواته ولا كورعى كرقدون كذا عذاب دلية وقيم هو يحله آخره ودقي دونه على كركيزه عذاب عذاب مقيم نقي الكافر الأخيرتي حذاب مقيمة ففكوك تغدوه ما الدنيا حذاب يغزي إدين كافر عندها حذات جدا أغبي وسويه إنه عليه سلّاهو هبوينا موسناه بكافر أن لاكون فين وياه عبده هدم أيها الرسول الكريم وأكو عبزك لينايان للذين وحيك وما عبزينايان من دونه أبسو ومن نظل لله هبا اللميه فما له وما سقنان من هادي أحد هنونية ومن قفك يهدي الله هبا هنونيانا فما له وما سقنان من مظل أحد هنونية أليس الله موصا يبويناهين ملاوهيين بعزيزين هل كاعدت قونك بانتقام القدشع صاحبة من من عساه فخالف أمره ولا يسألتهم حدود وديس مشركين ذ من عدك خلق أمي السموات إلى ريال و الأرض براليال أي يقولون عبهايا الله إبواينا خلق السموات والأرض أمي كل خلق وحاطلا قفرات ميشل نتدعون معنا طوغيزا أبو ذيزا ونايا لنايزا من دون الله إبواينا كزك وعِرَفان بحنق ذينه وَاللَّهُ أكنغ نغدا من رادني الله حد إبر إلى دونه في لرند هل هم ميهم كوا العارضة كشفات لرهي إبر بمشزة كوا أن يفعلها ميهم أو رادني حد سأبر إلى دونه الرامة لأعرس يبروهو هل هم ميهم ممسكات الرامتي إلى أن أعرسي كوا كمان كرا ميهم حتى ينلبى دميت واركو ذاكو مجره الله يغفل قل وحاتر على حصبي أحدكو يغفل الله يبوينو قل كا كلمة حصبي الله وكلمة مقدسة لا يقال إلا لله عز وجل وحيلا متعي عز وجل تبارك وتعالى سبحان ريال عز وجل الله رنكرو مجره حصبي الله الله يوفلا عليك الجزا يتوكل حتى لا سرت المتوكلوا إن توا حتى لا سرنا إذا أباونا تلا سرتنا أتوكلوا على الله من الإيمان أيكم يديه ويدل على ذلك قوله تعالى فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا المؤمنين جينا أباونا سكتنا هذا إذا المؤمنين هين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قلوا حسن الله خسول صوبانا يا دومي طلو قراشي عربي اعملوا حمل على مكانتهم على مكانتكم سيدنتهم حداي على حالتكم التي أنتم من الكبر والعلم من اعملوا على مكانتكم سلاتي انتو شادا كوزولا اني, اني انا اعملون سلانا هانكوزولون ايا فسوف اكذل دنباك تعلمون اوغان دون من قفك وياتيه ايمان دون انا بيها اذنك هذاب هذاب يخزيه الدنيا في الدنيا القتل والأسر والقحط اضار ايا قفال ايا الدين اعدوا كيما انا بيها اذنك وكلا اوغان هو يغيله وتجدنه عليه كركيزه عذاب عذاب مقيم نجالي في الآخرة تحنم قف إن أزل عليك الكتاب لنزيل عقاب تنوغايته تشرد أما رسول الله ماني عليه سلاط وسلة يبون بيني يخلدن مشركين تا منافقين تا يهودي النصار بعيدنا القرآن أله قرآن ما أما النبي النبي نبي سديد أنا أيها الأدبائي أيق القداس النبي عليه سلامة سلام وجلاله قال تعالى خبئوه إيري إن أنا جايبا أيها أنزلنا تجينا نور العظمة والكبرية إن هي مركلة لا يأنزلنا جمعها ونور العظمة والكبرية هي وين جيزه هي على ما اي اي تلماما اي سا انها انها نحن الهب الحزة والجلال اي انزلنا تجيني احدك يورك عليك اديك الرسول كاكورك هالكتاب كتابك عن قرآنك يقيمك بضن شرفه لن كدن طاي وحلو بهايه لن عداية انك ايباء تجيني وحسانه تجيني للناس للنفع الناس يدك انه يكفى انه اجتان شيقايو, ليان, ايانو جيناي, وحانا الشيخ أيها الفوليان أيها نتجيني وحانا القرآن كتتجيني من العقل فنعب إبادة الله وعده بما سرع إلا كاليك إلا عابده وحيو جدا يلقوا عابده وحالا أمان أيها إلا أسا أيها وإبان نغضه أيها نتجيني حتى ما تدخل لابون نغضي تجاه القرآن القرآن في مركزة اللو تجيين تدخل لابون قصة حضمة قال بني سعي القرآن كي تيجي هي قررهم يسون عليه لما تيجي ماذا قيس هذه القرآن كتير جاي فمن قفك إهتداك القرآن ك القرآن ك خلي نفسي هو عنونك أو عنونك أتقرانك الله وحمة ترين رسول الله وحمة ترين القرآن وحمة ترين مؤمنين وحمة ترين أذكى النفت هذا أيوم بعد فعلي وضيت بضدي قفك دين أنا وما انظر له قف كلما القرآن كقوله نوني وياه فإنما عكالماها يوميله وقوله ما عليها نفسكار كذا قل الله لك أو قرآنك إذا في الدنيا والآخرة عليه دشيز أنس وما أنت أيها الرسول الكريم مأتهم عليهم وماذا عكرك هذا وكل كوك أصب، وكل هذا ولوح لقاوي دينا يو، هذا الغف وكن ختاج، هذا وح لقاوي دية، كل كهاب دو، وح لقاوي دين مايو، هذا إرنا أو وكن كاجي كوك أصب أو وح أو رئيس اللقمال، كل كأن حاجة ديدة، إن أتبوك أصب تشكل هذا ما، إن أتلاحظ سبتم تشكل هذا ما، خميس سماوي كل كان نفسين لخفتي هوردي فدي وما مقيم الليله جيره سمى جيره مركا وحين رياد ونقن غورتا صدعه كل كمهه وسيحه تكدي او النفطه تكدو او السماوات تكدو او النففيال كان قدرند او عند اي بقزوا وحق يدا لا يقان او فورت نفسك بعضي أي وحي أرقت لك ولن تي ما انت ما ايبا كو جيلتا مستدحي انت يسي سعوتيا مسؤسو سعوتيا بشيطان كل كلك انت يسي سعوتيا مسؤسو سعوتيا وحي أرقتي اللي لكن انت قعنتي ايبا كو جيلتا وحي أرقته حواقه فو يزونا سدح بيوكي في نفساني وشيطاني ورحماني تاسا عديد خوبه قيمة الرسول عليه الصلاة والسلام الرحمن هو واحد الليلة و هو ناكسن و هذا نكو فكيره حتى تقول ريوته الرحمن حقه واحد قبقه يسي أو قرينا يهداده أما واحد غادي نيسوت ربتي و قعانتها تقول لكتاي و الخينتا صوت يدي و لحيه كوكوه ريقع حتى تهرداده قوه او اكن باقايس تاغي مشازمر و عايس دا دا دا سداب شيطان شيطان بان زوكو يي الوجي فترع و كبر اسلام مو بوكو كيني تم بوكو ماقيخي حار يبلوكو ديغي و حناو عاسو كالا و نيفاتاد لكولنتاي شيطان با الليل اوداي اده وين ولهناي خولكا وردا ديغو كفايديتس حداث السحر فيا ويزق فيا ولا قاعدان كسيخان فردنو كحومين هذا وضعه لو سهل ما تقرب بدخول يا يتوتزس سد الله استعمالا مدار نفساني جا ادور بكو ساعتين مسقعة يمنعك واحد تنو ربه عيطا إلى ما مدار شيطاني جا قا. قاتع مركز يتوتزس أعود بالله من الشيطان الرجيم بنعصب سد عقل عن لبوطه كيف كان بده الحاذي كيف ما هانه كيف لو سعو إثناء وشقي فإن الله تضره يولي ميسي كي في هذا الرعماني ها هو حق ما ندخل ريوتا على مينك لليه ميدان الرعماني ما إلا وذيب سلحة المركات سوتوستي أكو عداي وأكو موقاتا أقول في كريسي ما ألا أكو توصي كورك لا أكل أنت أحب الناس إليك وشك قوف علم إليه عقل إليه ألاك عبصده أبنك وجعي أشيك تسر يدي اللو مامولة والتي لم تمت في منامها فيمسكوا كبوحوا قبطة التي نفت وقضاء حكومي عليها كاركالا الموت الجاري واطي واختقابي لمالي وناله راي يسوي ماي إن بلنبا داركتان قفتي فكونا في بحي أنسكرات إيه حنون إيه اللواتو إيه دردار إيه رباط من المارين وإنتون نفتكو الساعدين وحسنتو صلى الله فيمسك الله عليها الموت ويرسل الأخرى عبرد أباهي نفتي واختبه لنا اسمك هذا اللي هو سعرين يا سياري كنت راضي كدامي ذاته ويرسل هدوه درا الأخرى نفتا قيري اللقوعكم منه ولا سؤدير يا سؤدير الداسي جوفتما مدهيكا كان إلى أجلي مدل انت لك كارو مصمم نفتا لومك عافي انت عمرك هذا كلمه إِنَّ في ذلك أرند الله الذين سغى لا آيات في صالحال باكون سوغان لقوم انت ايغو سوغانتا يتفكروا ما انكم يا مسكالا فسقيسين ايو وما عذالك تلك شقيسين وايرا امي تخلي ما هو هاي من دون الله وهو الشفيع يا الا لك جك شفيع قاضي الا سمي الي سمي ساما اول وقبل كل شيء شفع شفعه هو حي قيمته شفيع هو لك شفيع كل كروت هو شفيع قاضي اما جاء صالح الا شفيع قاضي كل انك شفيع قاضي سكيك شفيع قاضي رسل النبي جاء يسال عند شفعه شفعه كل قيميده كوما سحال قفخان ابا مني هل كانا غارسيي لا ييري قف جنن لا رغب ارض عليك انت سوقبر وبركه هذاه كان اما منك كان قدك غلاي الا شفع عقاده منكتين كينما كل خا عليك Akiart ei vaikka käsivä agaalis, in luvuudarot teeskuntaval, amma in luvu käsivä on kummuhattaisikko ei ole ikuarvotaj, tekin luvu aimi. Ay, kun kekalö käsivä agaalis, ika aina ei vain illa biivi, muta ملك اللي هو شفع القادة إينا قل معها وملكت وحيدك كنتي لأكين كففك لكن أذيك ملك أدخل شيء يسي أعطي الله اللي هو محلو شفع القادة كنت ما قعبت. أحد اللي ما قاعدينه شفع القادة إينا نبي محمد باجينا عليه السلام والسلام عموه مهانا قرآن كاشفع الحين ذا النبيذ ليه لكن همل همل ما شاف عقدة عليها إنتهى الوايا هم يتخذون وحمرك قرنا لقوله تكلم عليها هي قال هي خشية قريه يلعب تبعي عليه فنشت عقدة عليها هم يتخذون إذا وحياش من دون الله أبا وينك سواك شوف عاء كوا ورقيه الله كيوشش في عقدة احد بال ويديه أحد كتويش في لا وبعد ذلك أنت سكتري سيئة ليسا إذا كبعد ذلك لن ناره سيئة ليسا قال تعالى إله الحجر قل كسوصوا بنا وحاطر هذا أن يصفحونا لكم ما يذين شفاء الغاليان ولو كانوا حديب يهين لا يملكون كوان هنان سيوعد وحن أبي شفاء الغالي ولا حاجة لي هديه حكرا وحكولي... نيني عقلي يا جرب يا حزبا يلاي أموال هديه أجاريه كين هديه مين هديه وعم لي وعم بكرني هديه من على بابي فكرت على غيدواته أيها ربي يقول وش وحكة وحكر مايا وحترانا شف عشقك ملهمينك بنين... لله شفعت حسر غارة لله هو خبر مقدمة وانا مجرور مجرورة مبتدا مبتدى مؤخرة الشفاعة لله لماذا قدما خبرك عبد يسوائر وضنبايا كان الضنبايا مبتدا لله وجارة مجرورة وخبرة محلو ورمليه الشفاعة لتفيد الاقتصاد والحصر كل الشفاعة لو حقوق وفانتاي وانسكال ايبا كالير انسكال امام الله اذن كمان قل وحاطر هذا لله إبا وينكالي يبعلي لا لغيره أحد كلوركي تور الشفاعة شفاعة إبا كالي يبعلي كوكيد بحضن الله كان إنتي اللي هو وعلى يري جميعا وهذه شفاعة إبا للا يري وإبا كعريس ومجران ودكا كروه جميعا شفاعة كبدي سيودانتاي إبا كالي يبعلي كل قر شفاعا كريه ابن ملة له ولا ياي من الكسماوات شفاعا كريه تماما إلى رجال حنشدوب والعرة من رجال حنشدوب وحدم بالسجال كله وعو حله عن سجال لمعركه إذا هذا الشفاع رابتان إلى ويدس هش سجال اللي قاله لكن ما ملو كنا قصينا كبح ثم كجل إلى الله يا بويه لا اله غيره هي ترجع كتب الليل نتايا توئك سيدو ديفا يا را موسكان من قديم الزمان وحديدي اصنا وغبنا اي كل مشركين تريبك لي لسيغو الا غيره الىك هل الرمايو هل الراؤو هل سوغو أو اوهو البيئة بلو وقابو واجيقان ايان قرد انسان لها اللاها ديان ياد مودي القمون كنوا انها اللاها قدفت لكن ماركي الها غير كين لاشرقو بعد بلدك اي اصحابو قيد بيدينا قال واذا اذكر الله بها دين الحصول وحده كري في العبادة والتوكل والعنابة والخصول والخوف والتضر innaka khulwi markii lagu seego isma azad wa faham jibt qulubul ladina kubil la bialkooda an la yu'minu ar-rumai bil akhirah kuwan qiyamah ar-rumai sinay kallima ab ya min duni yabwah kasakeya markii la seego idha hum yastabshirun farahooda yinkagooda ya haq مرك صووه على شيء جاي النجمة، ما سوى هم بحاولوا قصة، آيات كمرك استانوا كرها الله يا، مشكين تعلى شيء جاي النجمة عنكوجينا، مرك يجن الله قوس قوس مشك ميشان ميال، إبرات كالقرآن كانوا وعمو، كل كعمو ممكن لقى فيديستون، ما كاتي حتى وحده كوخزت، سنة وحش الله ولا، فيلا الغرب، متى على ذلك، يوم قران كيلفهمو. متعلق ماكلاج شقيسيو إننا عليك هذا الرسول كأكبر هذا الكتاب والقرآن للناس اللي على الناس تقدر تبى لا تجيه وكل كالقرآن ولا مشركين ولا غير قار للناس يبا يبيني دت إلقي أي القرآن كلا تجيه بالحق القرآن كأنه أدلجة على وها القرآن فمن في تداهنون فلنفسي أيوهنون ومن غفقة والله اللوم فإنما وعكلا ما يدل له ولما عليا نفتكر كذا وما أنت خسول اللومتي عليهم تذكر كلا بوكيل إلى ليومتي الله يبوينا يتوفى لامقصا نففي على قبر حين موتيا حتى نففي لكل إنسان والله سنفنا الله قبرنا أن لم تموت ولا قيريون في منامي فرداد قده هذا أيقوق ابتاء ويمسيكوا كركازوا إيبار ابتاء اللتي النفت أوقال الله إيباركم عليها كركاز الموت قاري ويرسلوا وحود الله الأخرى نفتا ولي قاري لقوعكم إلى أجل مظلين تلقى قارو مصمم لما قعب إن في ذلك قرنت قده هذا وحاقصوا لعيات تسليان لقوم تذقصوا يتفكروا ما منه هم يتخذوا قَوْمَ مُشْرِكِينَ يَا مِنْ دُونِ اللَّهِ هَيْفَ وَيَنَكَزُكَ إِنْ سَفَاءَ يَزَ قُلْ وَآتِرَا لَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَوْ خَالُوا حَدِيثُ فَأَدْجِي لَا يَمْلِكُونَ قُوَّانَ هَنَن شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ إِنَّنِي شَيْئًا عَبَق مَا كَدَرْنَيْسُمْ قُلْ وَآتِرَا لَ بِاللَّهِ لو أبا كليه إليه ملكو صموات إراليه الحنسادو والأرض إراليه الحنسادو ثم كجداد إليه إلى الله يا ترجعوا بديك الليذين وإذا قرت ذكر الله أبا الله سيقا كليه وحداه كليه حدي الله سيقا أولا إلا شركة أبا الله سيقا دايو إسم أزد نفارد وعارده فهما جابت قلوب لا يؤمن الروميزين في آخرة آخر عن رمزن وإذا ذكرا حديث الله حزه الذي نوى من دونه بقصة إياه إذا قرته هم يجوا يستبشروا فأفرحانو فسكة أبا غيلك لا أوزي هيكون بشاري سن يوم قل لهم وما في شرط قل كورك إلا اللود أي سبحانه يقلوا حاتر هذا رسول الله اللهم يا الله إلىه فاطر السماء هو إله يلها الله أبورا بالله والعربي وفاطر العربي نور اليل الله أبورا بالله عالم الغيب وعقرص كعالم الغيب الله يقانه وشهادة وعمود الله يقانه أحد كلامه أنت أديك بايع فحكم قرنك دوانا بين عبادك أدمع يواكرا سار توريتي ليس قال جوكت أجيء أنت عديك إبر أيات حكومة كرنيق بين عبادك أقوم هذا العضو في ما وحي هي تقوم قبل عنده أن ت هي قانون نقل هي قديس يختلفون كل شقدينا وعصور تيجوا اللهم حب جبريل والميكائيل وإسرافيل فضيلة السماوات والأرض عالم الغيب وشهادة أنت تعقوم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفوا اخدني المختلفة فيه من الحق بإذنك إنك تاتي منتجه إلى صراط المستقيم الإنسان اللي هو دعيه هو عيده رأيه رسولك لا يسكين دعوه هيا سواء رؤيته عذابك فرحناد ولئيه عاصيالك موقفك عذابك قبضاً دونه إنه يقوم فكره دونه قولك عذابك أي أركان. إن وحى الدنيا ديارة لأنك عانتي وظلق ليه ويألعب كباد فضع أنصورة قال إنه قال أن للذين كوي أوسقنا هذا فلم يقرد سلي ما في الأرض يلقى كديسة وحكوسكا جميعاً رمان ومثله إلا أي ما عوده إلا أفتتتوا به وإسكفراً لهذا سوء العذاب أذاب كان يوم القيامة قيامة وبدأوا حقوم مغدا لهم من الله يبوين عادي ما وحيا لم يكونوا أين يحتصبون كواما لهم من الله ما لم يكونوا يحتصبون الإمام في تفسيره فتح القديل وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتصبون بل ايه بدون دون وحده سد قف عاسي وقاله حماكو تلقالي أدونك بعض وغفك عاسي قاله كوه إلا حقابه أو عسوكي قف مؤمن وتوصل أو سنة الكتاب والسنة هايجتي كخير بره جيناي حد نمرك جزافي عن الوافة المريو أو عفلائي لكن قراري أريد أن كل من تنطواكوه ما من الله ما لم يكونوا يحتسبون مبتدعين كوه سنة ندتك كو هو دوين حارانه سميت اي كاع اول بدن هذيك اي كاع سوجي يا غير يا ورد يا حول بدن وخذونا وبختي يا بين وهدرنا خرشايتي من الخير هلايا هذونا ودوكتي بالعدو وضلاله كل بالاسم ضلاله وخر خير رزق قوي ولكن ضلاله جنة ارموهنا لبوي حق يا بابي فماذا بعد الحق الا ضلال كل لا دلالاي او ديت يا ايوان يا طائس وجيت كبليه وخيم فيليه قال لي يروحن كود ما لها كود ما رسول باكم بر ما قران يا حديث با كذا كل كاولياء لا ينكذبوا على زوم وبدل لهم من الله ما لن يكون عقب كل كابتجاهه او سنة الله خلافه هذا بالو غلجن لهم ما كفكم مو ياقابتي سووا حاكمينها ما توقف كانوا لماذا ماذا وإيش في أيادي ما لحسن نورينا حداتنا ورجوك بلا ياله كياني مايو سويت لهم أيه وبدأوا حوم غذا لهم أيجة من الله يبوين نعجي ما هو لم يكونوا أي يعتصبون يتصبون أقوى فينا عسى ربي سبحانه فكسل إلى ذو ديديان الدنيا ديان أما أخريا هذي اللغه دي وشن هي كان سقفرهن الله الا و لا يراها وا خير بانك ادلبي انت انا لن والله بالحيو لا اله إلا الله محمد رسول الله انت انا الله ادلبي او دي دي لا ما كل كمان عاش كفرته ماشي يوجي ساوا فداه لهم عزيات سياتكما شيئ ما انت اي كتب طلب الصدق واخا واخا قدا ما هذا أي كانوا به عذاب كأنجلا يستهزون وفجأة جزون كل وحات هذا اللهم يا الله إله فاطر السماوات والأرض كل الليالي يا الله اللهم أبورك حليم الغيب والشاهد وحموضة يواعصون لقدر علي يقانو أنت عبد الله أحد كرما أيات حكومه كرنا كيدونا عبادك أدمى عد في ما كي باشا كرمه قدوند كان ودو موي ان جيره في الدنيا حد يوجي فيما غوديسا تا تلفونا كواريسكو دابمره وانهو قال سبتوا سوقنا لو انني الذين فيكم الهي kun كدر صول ما في لارني كل غديسا و قوسو جميعا دمنت ومثل اولي لمنا معه ايتاي يأمانا ما لنتهلك وبدأ وحاول مغضة لهم مبتدعين من الله يبوين عقي ما إقاف لم يكونوا أياناين يحتصبون قوة ما ليسا فبدأ لهم وحاول مغضة سيئاتما شرحما يالكأي كسبوك لبسدين وحقوا أحدك به المياك مع عذابك كانوا هنجرين به العذابك استهزئوا كواكو جاسيزوا فإلى ما سلساء هذا عاد البشر كوله أعتقد إنما لا لمركو دفاتر يا منا إلى حلقو عررو، فكان مركي دفاتر الله في ذا أنا، لكن كلا اللوردو خالد تعالى حبيوه يري في ذا مسألة إنسانة تردو طبتو ضرند لعانا أن جيبوه نتورا ثم كذا إذا خولناه، حتى الإنسان كيسينه مهما تبرواغو منا أن جيبه عجل نجا أنو كسينه خاله ولا يي إنما وعكر ما أتيتو. قال لشيعي نحن ذا على علم نكون أنا شاقيزهم مسجح إيا من إيا قرشو إيا خبرت أيان لها على علم أيان لجوسية وحال يري بال بأن باشرت علم لجوج مصينين هي يعملان لجوسية فت ناتون في غبي اختباره قال لجوج امتحانه ولكن نأقتراه تكئن توضبا لا يعلمون ما هو وحال لسيه إن لهو اختلافي قد قالها وحاك المذايرين الذين كوا من قبل كوريا يتعروا أيها سلاحة كوريا أغلي فما أغنى مدىقين عنهم حقوضا ما أغنى كانوا هنجلين يكسبون كوا قلب صدو فأصابهم وحاكوا يورا كل عي سيئات ما سيح من يالكي أي كسبوا قلب صدو والذين وعقوا قلب صدو من هؤلاء كوا المشركين كمذا سيصيبهم وحاكوا بعيدون سيئات ما سيح يالكي حيث قصبوا طلب صده وماهم أحانا مايا بمعجزين إلى قوة دعالقلية أحانا مايان أولا يعلموا قولي قدسوا موغا أن الله يباوينه إنه يفسد فيديو الرزق دافته لمن بغو فيديو إسعه ودونه اختبارا أعلك له بناية ويشكر وإنه أبي نعمية ومهديو أم يدغى ويكفر إنه قو قو ويغدر بدنواكو عريريه إثناءها يجزيع بل إنه أرقاكوه أم يصبر إنه تلقاته يالكالفيرين هيا إن في ذلك أرنتهكوه هذا رسغيين لبديه أمل عريريه وحاكوصوه لآيات تصاليه الوهوين لقوم تد يؤمنون إبهر مينه فإذا قرت ما صال مرون بي دعان ثم حتى نعمات بروابو من حجر نجى قالوا ويراد إنما حجر ما وتيت برواقدي على يوسف على علم أقون درسات بل هي نعمة ليوسف فسنة وجرم ولكن أكثرهم يقبلنكم لا يعلمون ما فتنده إن جربت نعمة قد خالها حكيمدان يري الذين كوا من قبل كوان قراش كورية أقارون بهار ويرى وما أغنى وعسى ما ترين أنهم أقول ما أولحيي كانون نغذين يكسبون كوى قرب سلا والذين الدنيا لقافه بكما دافعين وفأصابهم وعقول لعي سيئاتما سيح من يالكي أي كسبوك قرب سلا والذين وعى ظلموك من هؤلاء قريش كميلة سيصيبهم وعقول لعي دون سيئاتما سيح من يالكي أي كسبوك قرب سلا وما هم أهانا لما جزي ابي كو وكبصل لا او ولم يعلم كوري الله يبوين جب سطور إن عمتدى فيديو. فيديو. ويغضر ان انت ذا فيديو من هو فيديو كايساعدونه ويمدل ميدنا كوري في ذلك فين صلى فيدي يا ريري انت كيده و اكو سكن لايات تصاليال بقوم تدوجو سكن يؤمنون حق الرومين والله أعلم